وَمَا أُبَرْءُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي وَفُورٌ وَحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ أُتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُوا لِنَفْسِي فَلَمَّ 117. وما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين 118. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ معليم 119. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء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 يرون ولما جهزه بجهازهم قال اتوني باخ لكم من ابيكم قال اتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوف في الكيل وانا خير المنزلين فان لم تاتوني فانا كيل لكم قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم إذا انقلبوا 117. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكين فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون 118. قال هل آمنكم عليه إلا كما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 وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٌ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قَالَ لَنْ أُوْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهُ لَتَأْتُنَّنَي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَيْنَا هُوَثَهُمْ قَالُوا اللَّهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَأَنكِيل وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقٍ وَمَا أَهْمَى عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إلا فتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم مَا ما يُغْنِي يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمنا پل کر دکھو لیا پلک بما كانوا يعملون مل 124. وما جهزه بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون 125. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون 126. قالوا نفقد صواع الملك 126. وانا به زعيم 127. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا يرحلي فهو جزاء كذلك كان جزى الظالمين فبدا بأوعيته قبل وعاء اخيه ثم استخرج من وعاء اخيه كذلك كيد نالي ما كان لياخذ اخر في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم